فَ بِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِ تَ لَهُم وَلَكُ تَفَضظًا غَليغَ الْ القَلْبِ فَضلُ مِن حَولِك فأَعفُ نْهُم وَاستَغْفِر للَهُم وَشائِرهُم فيِي الأمرْ فَإِذاَا عزَمْ تَ فَتَوكَّل علىى اللهَّ إِ اللهَّ يحبّ المتوكلين